إلا تيلا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعطلون